فَلَمَّا فَطَلَقَ طالوتو بِالجنودِ قالَ إنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ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 والله مع الصابرين ولما برزوا رجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أسلغ علينا صبرا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم وَقَطَنَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنَّا مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى كآيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين